ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويخفون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عَيْنًا فِيهَا تُنْمَى ثَمَّ فَتِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ سَنَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ سِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبَرَقٌ وَحُلُّوا أَتَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَتَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا